وما كان لنبيه ان يغل ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة حسنا ما يقول لكم بعض حاجات الان في بس هل ما اتكلم الان في الان سهل ثم توفى كل نسل ما كسبت وهم نظامون اثم اتبع لدواء الله كان بقى بسخة من الله ومواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله وفعلا الناس درجات عند الله كما انهم في الدنيا درجات وطبقات وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم في بعض درجات الأخيرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة ولكل درجات مما عمل ومن بطأ عمله لم يسرح به, به نسا هم درجات عند الله ما هناك حديث بيقول أن في بعض ناس برض في الجنة حيبقى داخل الجنة وينظر الناس ناس أعلى منه كما ينظر أهل الأرض إلى الكواكب في السماء احنا هنا ونصر الكواكس سبحان الله بنا ومنها ملايين ملايين السنين دي الضوء ايه حمالكها في الجنة وفي الجنة برضو ملاحظة ويجي الناس اعلى منه اعلى من المسافة اللي بنا بين النجوم يقولون الملائكة بما بلغ هؤلاء القوم امنوا بالله وصدقوا المرسلين الايمان والتصدق بالغيب بس شبه عليكم شبه طيب وبعد هذا بعد ربنا ابايد اخلاق الرسول زي ما اسمعته في رحمته وولينا وقال له لو كان القلب فقال مع المعاكسة بتاعة الفحارة ومع المعاكسة بتاعة الأعزاء كان فاطش من زمانه مع ذا أن بيان الله ما كان الرسول قال دا أعظم نعمة مني عليكم أن أرسلت لكم نبيكم أعظم نعمة لقد الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم يكلوا عليه آياته ويزكيهم ويعلمه الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبله لا في ضرار للمؤمن وتلك هي مهمة رسول الله ايه الرسول كان جاي عشان ايه ما كانش جاي عشان يبني قصور او يبني سدود او يرفع شوارع او يوقف ميادين او يحسن سؤاله البهائم ولا النباتات وان كان تعميل الكون من ضمن اغراضه ان ان في الاسمى عنده نعبد بهم رسولا من انفسهم ياتلو عليهم اياتي ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم يذكيهم يطهر نفوسهم بالأمر المعروف والنها يعلمه لأن الواقع للنفوس يا أخوانا إذا زكت والطغار يستلم منها كل عمل خير كل المشروعات الطيبة ابناء الأول فيها لتزكية النفوس وتربية الضمائر هات رجال عندهم ضمائر وعندهم تكوى وعندهم إيمان وسلمهم المشروع تجد المشروع كان موين موين لأن القائمين بغ يديهم نظيف إنما تكتب المشروعات ويأخذ ملك من اللي هي أديها ويعملها يجي يخربوها ويأخذوا ما لهم هم وذي احنا بنتسمع عن البلاء الازرق في الاختلاس والرشوة والنفاق والمضاربة بين الناس وبعضوهم والتربص بالسوء وكل هذا لأننا قد نوعنا بالمشروع ونحطه على الورق ونحط شبالنا مين اللي حيقدي هذا المشروع مين ومين اللي حيقوم بها ومين اللي حيقوم بالعمل الفنية فيها ونجيب له ناس من أبخس ومن ما يكون فيستجدون المشروع لما يصحبهم فمن مهمة الرسول تذكية النبوس فتطرها وقد قالوا في الحكم لا تسأل عن الميزان قد يكون الميزان نفسه ضغير ومفروض ولكن اسأل عن الوزان لا تسأل عن الميزان ولكن اسأل عن الوزان قد يكون الميزان مفروض لكن الوزان نفسه وزمته غاربة يجي اعمالك حاجة في الميزان وجبك بضعة ووزقة وقول لك الميزان اهو تعال الله حض الله منه بيلك شوف شوف الاول اهو اكتف دلوك ضعب ويجي في اسلائق البيع نفسه يلعب لك بهيده يندفل تين كيلو ونص وانت لا يحط ل بضع خصران أحضرها لك مع الطبق ويكملها تروح البنت تجدها ما لزا وطاق لا تسأل عن الميزان ولكن يسأل عن الياس التي تحملها فأدي معنى مهمة يزكيهم ويعلمه الكتاب والحكم الكتاب اللي هو القرآن والحكم اللي هي السنة وإن كانوا من قبله لفيه ضلال مبين في الجاهلية كانوا فيه ضلال اللي نقلهم من الضلال وحولهم إلى الأعمال الفاضلة المصطفة كتر خير فدي أعظم مننا من الله عليه طيب جاء ربنا بقى بيلوم الاتخابة اللي زعلانين قال راجعين ان المدينة زعلانين بعد الهزيمة وبعد الإصابة في كل بيت ميتم قال زعلاني انتوا تعالين لي مكشرين لي قال احنا عارفين لي معنا المسلمين احنا ازاي ننصر في بادر والوهزن في عشر هتاموا من المقاسمة في عشر سمعنا احنا الليلة ولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا يعني من اين اتى لنا هذا الشر قل هو من عند الفسكم من عند الناس الامارك فيه رواية بتقول مهمة جداً حالتماع عن ألف الوحاظات ان يوم بات كان ربنا يحب منهم أن يوم قدم دي أول معركة يحزموا الأمر ويحزموا الأمر ويقتلهم حسين يعملوا لغة مثل الجزيرة العربية ودول عرب ما يعرفون إذا لغة القوة إنهم عم إما أثروا السبعين وخلوهم أحياء وعبلوا منهم بالفداء قالوا يأخذ كله سنسبة الواقع أن سيدنا عمر كالمعار قال ما فيش حاجة سنسبة فيه ده يعني دبعها تضرب الطول وبالبرد خاف إذا الرسول يعتبره بيميل إلى جانب الرحمة هو وباك قال لا معلش فهم دول برضو الأهل والعشيرة أدأخذ الفلوس لجمال ساعة ونسيبه جئا ربنا من رأي مين عمر وقال ما كان لنبيه أن يكون له أسرة أسرة إدوه حتى بسخنة الأرض تريدون عرض دنيا أنتوا عزين الفلوس بس والله يريد آخرة ده ربنا عز يدوه يحق الحق بكلماته ويقطع دبال كثير أما ربنا قال لهم إذا خذتوا الفداء ده فيه كلام. وإذا قتلت الأسرة فيه كلام. إن قتلت الأسرة يبقى خلص الحق اللي عليكم لي. وإن قبلت الفداء حنقتل من عذاء منكم بعدد من أفرتموه. في مستقبل الأيام. قال على كل حالة إحنا برضوا من قتل مش عمل شهداء. قال لي يا شهداء. خلاص. حناخد برضي الفداء وهم أرأيب ننتيبهم. وفي المسابة المرموش شهداء. سينا ربنا في السنة الثالث أحد أهل الوعد اللي بنفسكم. ايه السبعين السبعين معادي الاصرى اللي تخذتوكم الله اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثلها لا انت قلتوا اتل سبعين واتل سبعين. انما في احد اتلوا بكم سبعين واثروسي فانتواردوا الفئين وطيبتوا لهم انا أن هذا كل هم عندي انفوزكم انتم شربتهم بذ كده او بالمخارفة بتاعتكم لامر القائد الاعلى اما نزلتوا مع الجبل من غير ما تاخدوا منه ايه طبعا في الهيه في الغنيه ان شاء الله تبقى يوم السبت جمعان ده باذن الله ربنا يعلي بيواسيهم وبيسليهم وليعلى المؤمنين وليعلى علي هتقوا وقيل لهم تعالى وقاتلو في سبيل الله ادفعوا تعالوا يا اخواننا ادفعوا في الشر عن حرماتكم واعراضكم العدو لو دخل البلد هيهتك اعراض نسائكم وهيقتل عيالكم وهيستولي على اوطانكم واموالكم قاتلو في سبيل الله مش عاوزين تدافعوا في سبيل ادفعوا الشر عن عيالك قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم للكفر يوم عيد الاكرام يقولون بقال سنتهم ما ليس في كله به خد داخل يا يقولون بقال سنتهم ما ليس في كله بيه. كل فضروا عن فسكوا بالموت إن كنتوا بصادقين جاء رب العزة جل جلاله بقى بعد ما خلص متأحياء وتوجيههم ومدح الرسول وديه السبب السبع بأخلافة ووجه المؤمنين وعلى الملافقين اتكلم ما خلاش جميع الأطراف المؤمنين الخلق والملافقين والشهداء والرسول نفسه جاء اندر على الشهداء اللي ماتوا السبعين دول يا رب برض الواحد ده دمه خلاك مات من عندها يوم احد سبعة. ابوها واخوها وجزها وتاثة اربعة ولتن سبعة ولا سيها بنت كعب استشهد من عندها جزها زيد ابن عاصم وحبيب عبدالله اسم وعمارة وغيرهم وغيرهم وغيرهم وحمزة سيد شو هده وسيدنا عبدالله والد جابر يعني سبعين فرب العزة قال ما نسيبش بقى الشوهداء دول اوعوا يا جماعة احياء تظنوا بقى ان ماتوا ماتوا قبل اوانهم زي لا تتقول اوهم قاتل أو كان ضنه ما كانش قاتل فالرب قالوا ولا تحسبن الذين قفروا في سبيل اي امواتا بقى الاحياء عند ربيهم ورزقون وحلف الرسول لجابر ابن عبد الله لا يبكي على ابوه اللي مات قال اللي بتبكي يا جابر اتبكي على رجل لم تزل الملائكة تظلله بعجن حدها حتى رفعنا السماء قال له بشرك الله بالخير رسول الله قال والله ما كلم الله ميتا إلا من وراء حجاب إلا أباك عبد الله فقد كلمه الله كفاحا من غير واسقة وقال له تمنى علي يا عبد الله قال له أن تردني إلى الدنيا لأجاهد في سبيلك وأقتل ثم تردني لأجاهد وأقتل عشر مرات قال له عبد الله الطلب له ما فتوش الجنة ليه. قال له الحاجات لكلها ليعرفت فالباطل اقترجعني وأجاهد وأرجع أمت لشعيد وترجع تحييني وأمت شعيد عشى برات قال له لما هذا يا عبد الله قال لما رأيت من اكرامك للشهداء أنا أستكريم لحاجة حيوة أولا ما بنحش بالموت لن يجد الشهيد من ألم القدر إلا كما يجد أحدكم من ألم القدر لا شيء من الشحناش عرضوا ربنا بيشير عنا بألم وتموت وبنجد الشهداء ما هي طيف الأخ أرواحهم في حواصل طيور خوض تسرح بقى في الجنة جيدا جاءنا سحنا نزعل ليه قال له يا عبد الله. سبق مني القول أنه إذا ماتوا لا يرجعوه أرجع في دنيا دنيا إزالي اللي يموت ما يرجعش اللي يوم دياما قال لي يا رب عشان أقول لهم كمان عشان أشجع اللي بحاربه قال له أن إذ كانت نياتك هذه فاسترح انت في جنتك وأنا أبلغهم نائبا عنك ونزرت هذه الآيات ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل أمواتنا بل احياء عند ربهم يرضكون فارحين بما اهتاهم الله بالفضل ويستبشرون بالذين ينحطوا بهم من خلفهم اللي يخافن عليهم ولا هم يحزنوا كل الشهيد في القبر لا يشوف اخوانه مستبسلين في الدفاع والجهاد كل ما يفرح الشهيد ويأرصد جدا اللي يخافن عليهم ولا هم يحزنوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يدوه اجر المؤمنين هم من دول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اثارهم القرح للذين أحسنوا منهم والتخوأج العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبونا الله ونعم الواكين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال فلا يخرج معي إلا من كان معي في أحده أما استأمنا عليهم يومين بس ما الجرح تبطل دم لا دنات ما يعرفوش الهزيمة ولا الاستكانة ولا الضعف أبداً العزة والكلام أخذ حياة لا جبل ولا أسرار من قضاء الله ماستر ما عشغل ساعتين ثلاثة وصلى الفجر بهم وقال لهم خارج ورب العزة باع أفردو كان بعد مشهم حاليسوا بعينا كلام الله هو لسه محمد حي وهو عمر وذكر وعالم يبقى إيه العملناه موادنا شوية ناس أطراط وصيبنا الرؤوس لازم نرجع تجئين راجعين عشان يخلصوا الرسول قال يطبقوا المدينه يوم ربنا بعت لهم واحد كافر برضه كافر لكن وما يعلم جرود ربك الا هو كافر بس بيحب رسوله ما كفره ان قال له ما وراك يا فلاته ايه الاخبار قال له يا دائر محمد نادم على اللي حصل له واصحابه وجاب لك جيش دلوقتي حتى اللي اتخلفوا عنه جايين وراه عشان ينتقموا اللي حصل عندك الكال قال ما كان ايه والله العظيم ما انتلاش بيها لما تشوف رؤوس الخيل بتبص ده جايدك مش هيخلي هيطابقك على دي ابو سفيان بعد ما كان ناوي قال يلا يا جماعه ايه كده اللي معاه حجر رايح يخطفهم من الهزاد اللي معاه عشان تقله يجري للخراجه واللي معاه بقره مع خروف يتبقى في الجبل ويجري وته شوف خدك عملت لك راح وطلعه اما طلع بعد الفجر اللي رجله مقطوعه من امبارح ما تخلاش عنه أخوانا المرضى ليس عليه حرج والأعرج والأعمى يطلعهم الأعمى يقول له أخوز حد يقول له أخوز حد يقول له أخوز حد الزقل بطوب اللي بجيب أطوع يقول يشيلني وعدنا على الجبل الزقل ممكنش يطلع واحده لأن الله قال ما كان لأهر المدينة ومن حولهم من الأعراض أن يتخلفوا على رسول الله <تصفيق> مش معقول لي هو بحال هنا عينين مقطوعين رصة رشقوقة يا الله ما يلقى لا هيه الذين استجابوا لله والرسول وطوعوا الأوامر وغيرهم من بعد ما أصبهم القرح قرح له الجراحات للذين أحسنوا منهم والشكوا أنه عظيم إن جاء بقى واحد كافر ستالي ده أبو سفير جاي يطبق المدينة كان لهم هي رايك قالوا حصول الله نعم الوكيل شوف الرب كفاء علينا الله لأبو لا سفير ولا جيد هيا ما الحاجة فينا فربنا فأل فقل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشعوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل راحوا فعلا عند حتة اسمها حمراء الاسد مالقوش ابو سفيان مالقوا الغنائم سبحان الله البقر والغنم كل خراج بل عيش من خوف ذكرتهوها غلب فرض الله اعتبار المسلمين والهدايه بتاعه عند قلبه انظفار والغنم من القلق فرح فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ظهر فضلا على الله. إما لي يا رب إشاعرك الثاني دي دي وابو سفرح يرجع ويطبق المدى على فيها قال إن دماغ ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أحبابه هو اللي بتوله أمره فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وبعدين ولا يحزن كالذين يسادرون في الكفر إنهم لن يدروا الله شيئا يرد الله أن لا يجعلهم أي حظا في الآخرة ولهم عذابا عامل إن لا يشتهوا الكفر بالإيمان لن يدروا الله شيئا ولهم عذاب مهين ما عليه لا يلاحظ الله ولا يحتمل ان الذي كفر اننا نملاهم قالوا الانفس اننا نملاهم لازاد اسما ولهم عذاب اذ لهم عذاب مهين تعالى الراضي بيقول الكفار ما يظنش ان يعني عملت بالمسلمين كده هتعيبهم ده ابتلاء مني وتاديب اننا الكفار والمنافقين لهم اسد الفحه بس في كلمه حكمه مهمه جدا قبل ما نصل إلى الى نص الثلاث ارباع فاضل اي واحده الرب يقول فيها حكمة غريبة جدا ما كان الله لياذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله لأصنعكم على الغيب ولكن الله يجي تابي من رسله من يشاء فأأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتكوا فلكوا أجل العظيم إيه دين يا أنا ربما يقولون أنتم تفاكرين أي أنا عملت العاملة دي وخلتكم تسيبوا الجبل وتنزلهم ويمتنونكم سمعين ليه أل الصف الإسلامي مشهود بناس منافقين مخلوق وأنا محبش أن حبايدي يكون مختلط بهم نجاسا لأن ده من النفاق اختلط يبقى أرعاوس الإسلام خلص فناس من ده السلف وصلكم حيزيدكم خابر وحيشككم فقلت لازم أنقل الشغل لازم أنقل الشغل للنفاق آه جاين ربعا وزيقول لي حتى في الشدة اللي جبت عنكم واحد كنت أريدوا منها وأنا الله هنا نقل الصف بتاعكم ما كان الله لياذر المؤمنين على ما أنتم عليه مش كان معقول اننا سيستبرع على كده كانوا بقول ما معقول اننا أعلمني صابر وفيكم الناس منافقين لازم نضافكم وخلي أحوالا بالوحدة ما كان الله لياذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الخلط يعني حتى يميز الخبيثة من الطيب الله إما اللي أراد لقولش يا كلم أول كنت رايحتين نحن زعلين عليماته قال له وما كان الله ليساعدكم على الغيب فأنا حطى لكم كتاب كل ساعة لكم الحامل كذا كذا بالماذا يسيبكوا كده وقضاء يمشي لكي نشوف اللي حيؤمن ويرضع ومين اللي حينافق ويعتارق ولكن الله يشتبي من رصيبا يشاء فأأمنوا بالله ورسله وإنتوا من واتكوا فلكوا الأرض العظيم ومسك الختام الناس اللي بيبخلوا بالفلوس على المساجد أو على الحرب أو على الغلب والفقراء ولا يحتمن الذي يبخلونا بما آتاه الله من فضل وخير الله ما يظنوش بأن الفلوس اللي اتدخلوهم بسكوها خير لهم المريح الآية يا رب ألباً هو شر لهم سيطوقون ما أدخلوه يوم القيامة ولله يرسل سباة الأرض والله يبقى تعملنا خبيراً إلى هنا ينتهي نصف التلت أربع ويبقى معنا كمية أدليل للجاية وبذلك مسكي الختام لصورة أقل عمران ويخش بعد كده على احكام الصيام مؤمنين راضين بقضاء الله رب العالمين صلى على الرسول أيها الأخوة قبل أن نقوم عشان يبقى لأني الواقع ان الحد هنا انتهت عزيزة احد تفاصيلها من اول بقى قال سمع الله قولة ذي قولة ذيها قولة ان الله تقول ايها الليل لحد اخر الصورة حيضا كلام ثاني في مواعز ثاني من نوع ثاني نبدأ عشان نأسأل الكلام كان حصل اما تمت والاصابات والرسول جرح واسنانه واجنته واخدوده وجبيره جب جب ورسول شأت وعمر قتل فرعة ابو صفيان بقى عجبال فوق وزاي كلام الاطفال يقول ايه من ظن كلامه اعلوه بقى يعني يحيى هو بل بتاعهم قال يعني صنمهم نصرهم الحجر بتاعهم إله بتاعهم يبعدوه نصرهم بقى على الإسلام أعلوه بل أمس سيد عمر من الدائي قال له صلاة علمنا كيف من يرد قال له قول له الله أعلى وأجل أعلوه بل قال الله أعلى وأجل أم قال له العزة لنا ولا عزة لكم أبو سفيان بقول كده بقال شيء يستأسلم العزة لها الصنم فراية ولتها العزة هل يعني احنا لنا عزة وانتواركوش العزة لنا ولا عزة لكم ام ان نبي قال مولانا ولا مولى لكم يا سلاة شوف كلم المؤمنين ام ارسفانا ليه يوم بيهو يوم بيهو يوم بيهو يوم يوم يوم يوم احض هل احنا قد نفطر بتاعنا ام ان لا سواء قتلاكم في النار وقتلانا يا شهداء في الجنة ام انتوحض الله دي بقى كمان من ضمن الملاحظات عشان ما نرشفوش وهما ماحبش انام بالليل وفي نفس الشيء لان بيقول لك العلم اشد من امانه المال يعني اللي يكون في المال اهوى من اللي يكون في العلم العالم لازم يكون امين عشان يؤدي امانته كامله ما يكتمش حاجه من العلم سيدنا حذيفه يا ابني انت حرج لي الله يرضى عنك فابوك كان في الجي حال من ضمن كفطر في قعد ام يعلم علم حذيفه ابوه والناس اختطفوا على بعض ام قال ابي ابي ابي ابي اذا يعني يا اخواني حضر ده ابويا ابوك والله العظيم ولا جدك وجد ابوك كمان الصحابه انا اشهب السيد تنهم لما اقتعوه وكيف هو في جنب حد بيروعك لو واحد غير حذيفه يا اخواني والاسلام مش مربيه الفكره كبر ما يا اولاد الحلاقه اقول لكم ابويا هو مش اسلام مش عشان خاطر يديله فرصه انما ان حذيفه بعد ما عرف ان ابوه مات وان الصحابه قتلوه اول قال الله لنا ولكم فلما رسول ديري قال لا تزال في حزيث دقيتم من خير الى ان يلقى الله لانه لقي الشدة مع ان يشوف قبر برض وحمة البلوة على الارض لا نظر فيه واحد بقى الناس والد ابن النطر الله يرحمه الله يرضى عمر في اليوم ده اللي كان قال السيد ده عضر الدوء عزيزة بلوين موتوا على ما مات عليه رسول الله مات اصطناها في الحياة بعد الرسول إذا كان مات ده كان قال والله العظيم إن ربنا أكرمنا بغزوة تانية لا رأينا اللهم نفر فجد غزو بأحد فبنع ماشه قبل سعد بن معاذ قال له يا سعد والله إني أشم ريح الجنة من دون أحد قال فوالله يا رسول الله ما أطقنا ما أطاع لعمل يضرب يمين وإشبال حتى سرع واشتشهد ومات شهيدا فمثال الكفار به أطاعه ديه ورجليه وعملوا تنسيلات جسمه بطنه وضغره فما استطاع من الصحابة أن يعرفه إلا أخته عرفته بأصابعه وفيه نزع كولوه تعالى من المؤمنين رجال صدقوا مع عهدوا الله عليه فمنهم من قضى رحبة ومنهم من ينتظر وما بعد ذلك تنبيه فيه بقى كمان من ضمن العبر في موحد سيدنا طالحة بن عبيد الله أو واكر الصديق بس ساعة ما كان حتى يقول له يا موحد يقول هذا يوم طالحة يقول والله البطل فينا كلنا كان هو طالحة طالحة بن عبيد الله طالحة بن عبيد الله شوف ماهما الناس كونه متخلّوا والكل جري ما حماش الرسول دفع عنه لحد ما ربنا اكلاه بالنجاة إلا طلحة دو لا قام مقام ألف من الصحابة من غير مبالغة حتى قال الصديق هذا يومه طلحة للنرجة الرسول ما يقول له خذ السهام ارمي يعني دفع عن ارمي من, من منكم يدفعهم عنا فارمي إرمي طلحة فذا كان بي أمي فذا كان بي أمي فلما يعني بنهم وراء لحد ما خلطوا إيه أطعوا إيده فلما إيده أطعت قال إيه حس حس لي أن يقولها حاجة بس يقولها بلوقتي أه ساعة مواحد تجيله خبطة اللي يلتتها بمسكها أه فلما طلحة انخلط على إيده وقال قال النبي قال له والله لو قلت بسم الله لرفعتك السماء عيانا حتى ترفعك إلى السماء لو بدأ ما قلت حس دي قلت بسم الله كان الملك عشارك على اجل حتى وإلا أنه بك حد مجلس من السماء. طلحة بلا بايد الله طلحة ده بقى كل رسول ما يقول كانوا يهيني سبعة من, المه... من الأنصار واثمين من المهاجرين المشتدت الحاجة الرسولي من يدفع عنا يقوم واحد من المهاجرين والتالي والسبع من الأنصار خلص واحد وواحد طلحة بقى استنى بعد كده لحد ما نجأ الرسول بشك النفس بعد مجاتب السواد كلها ودع له الرسول صدام زهارا عظيما في بقى أبي بن خلف اللي كان عاوز ييتر النبي وقال نجوته للنجاح وراح اوصول مسك الحرب اللي هو لنا انبقى رأيه وراح ضربه فلما ضربوا جات الحرب فيه قعد تلوح ده المصحي الحد انه مات في حتة سماء فرف بقرب رابغ الصفارة بتاع الباخرة بتاعتنا احنا وحنا رحمهم مصف على الحجاز ثم تجي قبل رابغ بتاعه وتحقي بصفارة عشان الحجاج ما اللي يتحمى واللي يحرم الحتة دي مات فيها الكلب ده اللي كان عاوز ييتر النبي ون فواحد للصحابة الله يضع عنهم يقولوا والله والله ما مررت يوم من الايام على صرف رابخ اربطت رابخ للحيطة دي ايه لما لقيت واحد يطلع من قلب الارض مغلوق في تلسلة وعن ما قالوا لي عطشاء عطشاء اسكون اسكوني واجد واحد جاري وراه يقول لا تسكون لا تسكون لا تسكون حد رابخ فاستغرباني واقول للراجل اللي ماش وراه ورابطه في التلسلة أقول له من آذ يقول لهذا أبي ابن خلص الذي قتله رسول الله لن يوم الرسول وهو يعذب في هذا العذب يوم اليوم الان. في هذا واحد اسمه عطباء ابن أبي عقاص هو اللي جاب الجراحات للرسول شا... راسه هو أعف الحطرة مع عامل ابن الفاتر ومع عمل وجلته وعمل جنبه جراحات فمنشد زي الألم الرسول بقى يشير الدم منه ويقول كيف يفل قومهم أدموا وجه اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا واستجيب الله عز وجل ففعلا لم يحول على عثمى ابن أبي الحول حتى مات كافرا واستجاب الله دعاء النبي عليه في فيه بقى أبو سعيد الخضري فأبو سعيد الخضري يبص قدامك على الرسول يعني بدل ما زي شقق حيمسحه بقض بي حيمسحه هذا ببي فبقى يبص يقوم الرسول يقول له تبقصك عشان يقول له معاذ الله أن أرمي دمك على الأرض يقول أنا أرمي دمك يروح بالعوة فقار صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر إلى رجل من الله من النار وأدخله للجنة فلينظر إلى هذا راح بها أبو سعيد الحذري مش رطيب ومباركة والذي حصل بالضغط من الكسفة النذيف سيدنا علي بقى يجيب إلى مرهزة المتاع الأصعى ويصد مي على الرسول الدم ينفرزين فلما رأى الطاطمة الزهراء بنته ان الدم لا يزاده الا نزولا راعت جاب حيث حصيرة وحرقت حتى صارت رمادا ثم جابت الرماد وراحت وضعها على الجروح اللي بتخير دم فرقى الدم وان النزيف وكان هذا عقلا سريما من فاطمة الزهراء والظاهر انها كانت عارفة هذا بتجربة او بحكمة سمحيتها من العرب بان الحريق نفسه والرماد بتاع الحاجة المحلوة الحصير من اشباب وفقوف النزيف فيه بقى احنا قلنا عن ناعات اللي كان حصل له بس هناك فارق الرسول له السؤال أن نعاس في الحرب من الله وأن نعاس من الشيطان فهناس بتنعس يعني في الفيلم ما نعاس عمال فرحان بفاز المهندس واللي معاه واللي عجاح وطلق مبسوطين جداً والأراه. وساعد بيجي عند الصلاة والدارس الشيخ عليه الليلة والله أنا كنت على قليل شوية أخذت شبالي في الكلام. ما كنت أعتمالي هو أعديل هي بركات ودبالك أن نعاس في الصلاة من الشيطان وفي الحرب من الله كان ضمن الذين قتل ابو طلحه رضوان الله عليه ولا غير طلحه بن عبيد الله ناه حتى نزلت راسه على فضره وطقف صيفه من يده وكان هذا أم امن أم من الله الخلق ده على طول لنا المشوره اعظم واحد كان يستشير الصحابه هو الرسول استشاره في بدر اشيروا علي ايها الناس قالوا احنا وراك لو خط البحر ياخذ اشير استشاره من واحد وحاطه الاخر اما وجات الهزيمه مع اداء ربيع له في الامر استشارهم يوم في الديبيه انا اميل على هؤلاء ذرار المشركين قلت لهم اوكر على لا احنا جينا نعتبر ان عمر جايين حرب كان دا يستشارهم يوم الخندق وسلمان قالوا نعمل خندق واستشارهم يوم اسك يوم اتهموا عائشه زكر بالزنا قال لهم اشيروا عليا ايها الجمع فكان بيستمر الله يقطع براقي مع ان كان يقدر ولا يعضر حد كهو من الناس اهو جبريل عنده قالوا أبروهم مشهورة بينهم وشعورهم في الأرض على أيها الصدق السلام أخيرا يا إخواننا أنتم سمعتوا موضوع أطيفا وكيف دفع الله عنه وما كان العمين أن يقول وفيهنا برأس ذا قال لك ألعن غلول غلول الجيران جارك في الأرض أو جارك في البيت تزحف عليه تأخذ حقه شبر زينا كده سلعين زمان قال لك ألعن غلول صاحبه يقذف في النر يوم الأيام والرسول برجو جاء عن من جهة الموظف قال لابد من استعملناه على عمل ولم يكن له زوجة فليتزوجة ولم يكن له خادم فليتخذ خادمة ولم يكن له بيت فليتخذ مسكنة ولم يكن له تأبى فليتخذ تأبى فأخذ بعد ذلك فهو اللي أقول يعني قال لابد الموظف اللي عندي نبنى اللي بيت يسكن فيه ودابة يركبها هي الموصلات وخدام يخدمه ومنزل يسكن فيه قلنا منزل وخدام ودبه وغلال و... و... وزوجه وما عاد ذلك فهو غلوز يعني الحاجات الضرورية شوفها حانتعرف اللي يقول لك الدين مخدل الشعوب او دهنا بيه الإسلام والإخلاس لازم نليح الموظف الأول ونظمه المضرورية حياله وتعليمه وتربيته ومواصلاته ومواصلاته رياحه بالتأمون والتعليم والإسكان والمواصلاته أجار حسبه طيب ومعذير ابن الرتبية كان موظف عند الرسول وجاي حاضرته جاي حاجات قال ده ماذا بتاع المزانيات بتاعتها خرج والحاجات اللي كلها بتاع بتاعتها جاي قال له هلّا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يهد عليك ايه بتاع تيفت عليك قال له الشعب قال له الشعب ايه الشعب يهدي الحاكم بيدي ريشه قال له هلّا جلست في بيت عليك وأمك حتى تنظوها هيهد عليك ام لا وقال له اقرأ بقى ان اي واحد ياخد من هذا المال هو موظف شئ بقى ريشوة ويتحيول عن بوك ويغرق بو يوم الاي على جبالها وسبحان الله كان ربنا يوري حاجات محدش عيط ومسمعه يسمعوا حاجات ما حد سمعها فواحد صاحبي مشي وراه مؤدب ومؤمن قوي اقبص بقى بتقول لي اوف اوف لك اوف لك فالراجل اللي ورا عيني اتخشب على حتى دخل درع في جسم من الرعب قلت لحوالي على الله يعني لازم ربنا حفظني عليا وانا ما اتصحش فالراجل عين كبس انا نبي ما باصل اه من كبشه قال له تمام اتلمشت ليه الما تفكر اوف في اللك قال لو انا بقولك انا ما لا مين هذا القبر قد غل ان لي رغ كان عليه نار في قبر لواحد ميت كان وطش من غنائم نمر نمر على حته غافه زي تلفيحه فربنا قلبها عليه جمره النار اللي ما شفت في قبر مال النار بتشتعل فيه اوف في اللك اوف اوف مش ليك انت اللي ماشي ورايا لا, لا الا الله شوف شوف الحجب اللي والحواجد الممنوعة لا شيء وشايف الفر من جوه يا الله اما له ربنا ارخل لك شاهدا شاهد الشاهد يبغيب يشهد ويرى وكان يكون لا تسبكوني في الرجوع والسجود فاني اراكم من خلف ظهر كما اراكم من امان وكان تعيشك كله صلى الله عليه وسلم فرى ما لا نرى وتسمعه ما لا نتفع وخذيجة رضي الله عنه الغرض هنا بقى برضو اجابوا سيرة برضو مرة يشاهد شهداء هو احساك قال له فلان شهيد شو فلان شهيد فلان شهيد جم قال شهيد قال شير فلان ذات أخبان الغل عباءة فاشتعت عليه في قابله نارا بلطش عرائن من الجنين فده مش منذول شو هداء او ده بشوف يموت شهيد معين الشهاد في اعلى داري عند الله لما ايه اللي الغلول الغلول اللي هو السرعة إياكم من الغلول فإنقوا غزوني يوم الثيان أدوا الخيط والمخيط شوف كلام النبي قال لو لقيت فأتلأ في أرض المعالكة إدها الإمام والنخص الذي هي الإبرة أدوا الخيطة والنخيط وما هو فوق ذلك من جاهد في سبيل الله ها؟ طيب جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والصفر فإنه بابوا من أبواب الجنة وبعدين ينجيكم من الأم والغم أقيموا حد الله في القريب والبعيد ولا تخذكم في الله إلما تلاك كان من ضمن الحاجة النكت الغريبة كان سيدنا عثمان عمل اللي أصحف الإنام بهم عنا من أرد اسمه أصحف عثمان خفلة الصعبة يختلفوا بالقراءات اللي هي اللحجات الثانية ورش وحفص وقلود قال حرار بقيت المصاحب بقى عشان ما نختلفش للقراءة الشرعية اللي قال بقى جبريل والرسول وأجمع تعالى الأمة بقيت المصاحب حراره ففي المسعود رضي الله عنه جاءوا يسألوا قالوا الله اللي إلحق اللي أصحف يغلوا يغلوا يمتشهم يغل قالوا الله هو الغلوم مش حرام مش قال من غلى شيء ده تريه يوم القيامة هل تبوي بكوية؟ غلوا حتى تاتوا بقى يوم <تصفيق> ان كل حبيكم يجيه يوم القيامة وشيء اللي اصحب يبقى جيد احسد شيء عم الله <تصفيق> كانت نوكتة كده فظيفة طيبة يعني المصاحب اللي هي معمود مش مصاحب المسجد صاحب يا شاش عبقان اصحر نفسك ليلتوجوك الليلة كمان خدوا كتب بتاتين جنيه قبلها يخرج ببيت الظالم ص حزيمة أحد بقبولهم الفدائية ومبدل مع ذين عبد الله والدجابر على كل حال ديان بعض ملحظات قلناها لكم وبهذا يكون الكلام في حزيمة أحد وفي ألع مران قد انتهى فاضل عندنا دفعة أصغر مجاك دير لنا الجاية ونختم بها الصورة العظيمة إلا رسول سماها مع البقرة الزخراويني ياتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو جناحان لهم أجنحت وصواف يدافعان ويشفعان عن أصحابهما يوم القيامة وانا حرافت كل الحرص وربنا اعطالي ما اتمنى والجميع اللحظت علي في الالتين دول عشان ربنا يحقق الامنية ان احنا نخلط الامرام آل قبل رمضان فيبقى نخش ان شاء الله بعض اثنى النساء من جديد ويبقى خلصنا سلطين كاملتين ولا سيما اخواننا اللي بسجل قلهم ايا استغفر الله العظيم سبنا الى الله ورجعنا الى الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اكبر الصلاة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم أحد الإخوة يسأل إنه يقول معظم الأيام السايكوز من نومي يفخر حتى لو نان مبكر يعني رصب عنه كده ويسأل الله هذا حتى تقبل صراتي هو الحديث لما اشتكت المرأة جوزها بأنه مبيع صليشها لقاءة الشمس والنبي قال له قال له رسول الله إنني رصب عنه قال له إذا كنت نومي فصلي إذا أقومت من النوم فصلي إذا تنبأت يعني قبل الشرسة تطلع وأجب عليك أن تقوم فإذا غلبك النوم فلا حرمات عليك ليس في النوم تطريط إنما التطريط على من يؤخر الصلاة عملا حتى يدخل أكثر أخرى وربنا يتقبل برضا لكن المهم كله أننا قبل ما أن ننوي أننا ننوم بدري ونوم ربنا يكتب لك ثواب النية ونستيجي نامها أما لو غلبك القضاء والقضر أصف عنك بشرط ألا تصفر في شر حتى يتقبب في الاستمرار بيقول هنا في المسجد هنا الامام بيقرا الفاتحه وبعدين يبدا في قراءه الصوره وما بياخش بين ايه عشان نقدر نقرا نقرا الفاتحه ده في مساجد يعني غير كده هي السنه يا ابني انك تقرا فاتحتك مع الفاتحه بتاعه الامام السنه انك ما لما لم يخلص وهذا هو يصبر لما تقرا انت ما ينش امام وهو بقى ما ينتظر لما اللي وراه يقرا ان قال من امام الى اموم انا السنه ان الام يقرا الفاتحه ايه ايه وفي الفتره اللي بين الايتين تقرا انت بسم الله الرحمن الرحيم انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين دي مش بقى واحد قاعده يبقى انصت واستمع وفي الوقت نفسه قرات حتى اذا قال امين ترى امين بتاع فاتحتك مع امين بتاع فتحتك فان الملائكه تؤمن والامام يؤمن فتنوافق في السماء والامام في الارض وهو في تقدم من زمن وماذا افعل اذا نسيت ان انا اقرأها مرة اذا فعلت اذا نسيت ابقى الركعة اللي انت نسيتها فيه ابقى هاتفة كما سبوك ابقى سببها لغية وبقى ركعة عبدالله اخير يسأل يقول اهل الاحمر والبضرة يواجه المرء يفطر ولا لا هم لا يفطروش ولكن من جهة السواب بتاع الصوم صلى على الرسول صلى على الرسول صلى على الرسول صلى الله يفتع عليك طالعين انت ما يفطرواش من جاءة الاكل والشرب نما يفطروا من جاءة السواب يعني من جاءة الاكل والشرب ده ليش اكلوا شرب يعني فرض واحد الان هو صائب شتم ولا نم ولا تعامل بالربا فمن جاءة الصوم بتاعه صمه سريع لأن من جاءة سواب الصوم ليس الصيام من الطعام والشراط انه الصيام من اللغة وإذا كانت تحط البطنة والأحمر لجزء فهذا حلل شرعة ليبقى الصم بتاعها جامل وسوابه جامل أما إذا كانت تحط العجل الجحوشي لبره فهي ملعونة إن المرأة إذا استعترض ثم مرت بالقوم ليشموا ريحها لي فهي زانية كل عين زانية صلى الرسول قال يجوه الصلاة العشاء خلف الجماعة الحالية وإي قائمة صلى القيامة أيوة يجوه الصلاة الفرد وراء النفل والنفس وراء الفرض والآضة وراء الحاضر والحاضر وراء الآضة فيسيرهم من الله كانت جيته لسه على الاجر والاجر الشهر شعران بيصلي القيام اينه وراء الاجر تقتكينه وبعد يسلم هو ام كمل الركعات الباقي عليك وقد ثبت هذا عن معاذ ابن جبل انه كان بيصلي الفرض الاول وراء الرسول ويرجع يصلي تاري سنة بقوم جماعة كان بيصلي هو اماما بيقول سنة لاني اعاك تصلي سنة وهم بيصلي فرض فاصبح الفرض وراء السنة جاي ما كان هاد عن موعد الله يرضى عنه النساء يصلم المرأة لا اعاك تصلي في البيت الهاشة او تصلي القيام ويصح يصلي جماعة مع بعض الام تصلي بحيالها تصلي من اسوان ولادها هم يصلي جماعة مع بعض بس ما يكون الامام من مرأة لرجال وراء ادم هي امامة لنسوان زياد فهذا جائز وناشي اخي يسأل بيقول كم مرأة حامل ومرضع فالتفطر وزيز ام عليها الفيديا فقط الاخر احنا قلنا في حكام الصيام عاقب دلس الجمعة اللي فاس اي اول انبالش ان الحامل والمرضع اذا كانوا الصنف اللي بياخدوا فترة لأن المرأة بعدها بتخطب العيل بتوع الشاتين ثلاثة بسريحة على ما العير العيل وترتاح إذا عندها فرصة للقضاء تبقى تفطر في أيام الحمل والرضاعة وما ربنا يدعها الفرصة والعيل الفطن تبقى ترضي الأيام اللي عليها ولا فدات عليها أما إذا كانت ممن يوالي الحمل والرضاعة لأن في بعض الحديث في السنة بترتاح في ودوما تجي تهولد وترضع تحمل ذات سبحانه الله تقضي انتديا مش معقول لان هذا من مستمر ثم الحمل مستمر وكل مشترك مع راضها وقد اعذرها الله في الحمل والرضاع عن الصوم فلو قلنا لها تعيد بعد ما تيأس من الحمل وينقطع حملها في سنة خمسين سنة حترك عديد خمسين سنة ازاي ابن عباس نقل على الرسول حديث ان الله وضع عن المسافر نصف الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصيادة بعض العرباء قد انها طلع فذية وبشر عن كل يوم لطعام مسكين بحوالي خلص دج او عند المغرب تبعك الواحد لغفين عشب شوي الطبيق واللي حاجة وتنتهي يبقى انتهت وليس عليها قضاء وبعض العرباء التقضي التقضي عند الشيكات الضماء ما عندها القضرة التصبح كاصحاب الامراض المزمنة فعبها الفذية وليس عليها قضاء فمنهم من قال يفتراني ويخضياني ومنهم من قال لا فصرة ولا قضاء ومنهم قال تفضي ومنهم قال تفضي وتفضي ولا تفضي وأنا بأميل إلى الرأي المتوسط إن كان عندها فترة في القطاع الحامل وتستطيع تقضي في الفترة دي عماها أن ما عندهاش فترة ودايما تلعوا برقا يا حامل يا مرضا وعندها الصحة يبقى اطلع الفتية واطلع الفتية إمتى إذا كان عندها مال ما عندها شمال تقرر على جوزك تقول له تطوع وتتمر عليه لله تتعالي كل يوم في روضان خلص شرق شوية او تبعد تبعد الغف اه مع شوية الطريق الواحد ان قبل يبقى كبتا الخير من يال عنه يبقى فقط عنها الاذاء والخضاء والفجل والله يقول رحيم اه اخر يقول الحوان اه قولنا احنا امريكا الجرقوز هو اللي فضل انا جميع الحوان الوعيد ولا في العضل في تامينات او تخزيه ما تفطرش ويحول الشراجية كمان في كلام بها ما تفطرش لانها تستفرخ ما في الامعاء ومتنزل البلاوي ما بيدخلش اكيد بيقول واحد خلق عزيني سور مساء الامر وقف النزيف الدم قبل الفطر بشوية يعني لكن يعني ثم اركن بيحصل في حاجة في اللعاب والري ما دمت لم تبتلع شيء متعمد فالصوم بتاعك تريد هذا يعني الدم خروجه من لاسه لا يضر اللي يضر ان في انت تتعامد ان تتبلع الدم وانت تخذر ان انت تنفذ فاذا امكن تبقى شيء معك منزيل واذا تجمع عليك تبقى في منزيل او تتمضمض بعد المضمض عليك ويقعد مدة صاف على ما يجمع دم بتانك ولا شيء عليك تقال صبعا تعود ثلاث اخي يقول هل حقيقة ان الجن سعاد بيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بيقترب من الانسان ويسبب له اضرار ونعمل ايه يا ابني نشوف الوهم الاول والخوف انا عمره الرسمع هذه الكلام هذه من المصريين هنا يعني احنا مثلا نروح البلد العربيه سوريا والسودان وكل البلاد دي عمره رسمعنا العفاريت اللي هنا مع ان احنا اولاد جد حاجه غريبه خالص النسوان يقولوا الاسياد والرجاله يقولوا العفاريت واللي بيخاف من عايز <تصفيق> ومعانا ناس من الاقباط ما سمعناهمش بيقولوا حاجه على صوبهم بيقولوا الغريب ان ولادنا احنا المسلمين يروحوا سنت الكريس في, في شبرا ويروحوا الناس يكتب لهم عشان عفاريت حاجه غريبه يا رب نعيط الكرسي والمعوج بين وستعين بالله وابعدوا وهم عن نفسك يبقى وشد حيلك اخر يقول انه نادر نادر اا هذا نظر باطل بإجماع العلم الأربعة لا يا صاح النظر في الله هاتفلت هنا لأخطاء نشتغي بقى حالفهتين ثلاثة يبقى سبب المطابنين بيقول صية الرسول في الدين الخالص اللي الناس بيقولوه هو فعلا كده اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حبيل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حبيض النجيد ودي الرواية اللي رواها السبعة الأم أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترميدي والنسيق ابن مجد يعني مسلح أما اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد كما صلىت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد هذه الصيغة لم أجد لها سند من أي فتاب بيقول إن أم بعد الشمس وعليه الوتر ابدأ بالوتر هزام الشمس طلحت وصبحها عظا خلاص ضرب رعبا علينا ابقى ابدأ بالوتر اللي عليك وع أخي يسأل بيقول هلأ دراء رأيتين بتوأل آخر البقرة عندي النوم اللي هم أعمال الرسول ولا يكلف الله نفس إله وسعى من غير وضو أيوه تقرأ من غير وضو لأن الطغارة لا تشترف عند التلاوة إلا من المصعف عند رأي والجلابة هي التي تمنع من غلابة أخي بيقول قال كل يكره الكرآن بدون تجويل يبقى حرام عليه إذا كنت في دور التعليم لسه بتعلم ما عليكش في اللحن لان من قرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله ضعفان من الأجر أما إذا كنت بترى للتعبد مش للتعلم يبقى لازم تتعلم التجويد لأن عبادك الله لازم تكون سليمة أما للتعلم فيباعه عند التعلم الغلط وأحسن طريقة إنك تفتح إذاعة المصحف المرتفع وتمسك المصحف وتشوف وضعها بسيطرية وتخلي ويدك تتعلم نطق الحروف والكلمات اذا استدار يجي لك وقت تسهر بالغن والمد واحكام التجويد اللهم اسقط الخطا يا رب العالمين لاي